بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم الموده تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم Yahurjul Rasul wa iyaqum awa tamenu bilahe Rabbikum ikum xarj tum jihada fi sabili wa betiqa marzati tusrun ilaihi bila wadha wa ana aglamu bima axfi tum wa ma aglatum السبيل يثقفكم يكون لكم أعداء ويبيس طو ويبيس طو.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 Qad kahat l-kum uswah pahsnetu fi Ibrahim wal-ladin ma'ah izqalul l-qomhim innaburaaumikum wa min ma ta'budun min dounillah kafarnabikum wabdaa baina wa bainakum al-adaawat wal-baghdaa abden hatta ta'uminu billahi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 wadah wallah qadir wallah ghafur rahim la yenha kum allah an illazine lem yukat lukum fi ddeen wolem yukh rujukum min diyar kum wolem yukh rujukum min diyar kum an tabar kum wata kum wata kum wata kum لا ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم أن تولّوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا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 فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهما أنفرون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 Ya ayuhan Nabi, jika jauh kaum mukminat, yubaikan kau, ala ala yusirkan bilahi syi'ah, wala yasirkan, wala yasirkan, wala yaznina, wala yaqutulna awaladuhun, wala yatin bibehtan, wala yatin bibehtani, yafterinahu bina aydhin, قُلْ إِنَّ وَلَا يَعْصُونَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْ for the